السلام عليكم ورحمكم أعوذ بالله السميع العليم والشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 أشعر الأمور محدثات وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد كنا كما تعلمون في درس الثلاثاء درس العقيدة الأسماء الحسنة وعرّينا في مواضيع العقيدة على تحقيق عقيدة التوحيد كما يحلو للناس المسموها وهذا المعنى بدأنا فيه في المرات الماضية وهو كيفية تحقيق التوحيد في أهم مسائله العملية وهو الصلاة الصلاة هي عنوان تحقيق التوحيد كما يقولون إذا كنا نتكلم عن العقيدة فإن أول ما يميز العقيدة صحيحة هو الصلاة بعد توحيد الرب سبحانه وتعالى فهي عنوان الخضوع لله تعالى والخشوع لله تعالى والمنجاء لله تعالى والدعاء لله تعالى والتذلل بالله سبحانه وتعالى والإقبال على الله تبارك وتعالى وتحقيق انفراد الرب سبحانه وتعالى بالسؤال والخوف والخشياء والرجاء والطلب والإعانة كل ذلك يظهر في هذا الموضوع ومن ثم بدأنا في المرات الماضية الكلام على همية هذا الموضوع وكيف تكون الصلاة التي يتوفر فيها هذا العمل الذي يظهر هذا المعنى وهو التحقيق التوحي ووصلنا إلى الرافع من الركوع ونستكمل الكلام هذا الرافع من الركوع وما يتعلق بهذا الركن من دعاء الله والسناء عليه سبحانه وتعالى وحمده جل وعلا إلى آخر ما بينا وما ينبغي أن يقوم به قلب المؤمن في وقوفه في هذا الركن مع الله تعالى وما يكون فيه من أحوال ينبغي أن يخرج بها المؤمن من الصلاة كما بيان الحديث الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما وكما بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال وجعلت قرة عين في الصلاة إلى آخر زي المعين التي إذا لم تتحقق اليوم في صلاة المؤمنين فإن شيء من التوحيد والمعين الكلام عليه وما يتعلق بالإيمان والإسلام والإحسان وكل هذه المسائل التي نسمع عليها إنما تكون تقريرا نظريا بحتا ليس هو حال النبي صلى الله عليه وسلم ولا حال الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ثم يكبر ويخر لله ساجدا غير رافع يديه لأن اليدين تنحطان للسجود كما ينحط الوجه فهما ينحطان لعبوديتهما فأغنى ذلك عن رفعهما كأنه يقول أنا ماذا يرفع شيء دي نازل للسجود لأن السجود تنحط اليدين إلى الأرض لأن عبودية اليدين هو النزول بهم خشوعا لله تعالى على الأرض كما تنزل ركبتان واليدان والواج كل ذلك كأنه يقول أزيل عبودية يتحقق بها البدا من أوله إلى آخره ينحط كله تعبدا لله تعالى تزللا لله تعالى ذلك هيقول هو هذا المعنى ولذلك لم يشرع رفعهما كذلك عند رفع الرأس من السجود لأنهما يرفعان مع الجسم تعبودا ثم ينزلان مرة أخرى يقول وشرع السجود على أكمل الهيئة وأبلغها في العبودية وعلى أكملها كذلك وأعمها مسائر الأعضاء يعني شرع السجود ليكون كما يقول أبلغ هيئة في العبودية وأبلغ هيئة للأعضاء في التعب كل الأعضاء متعبدة لله تعالى بحيث يأخذ كل جزء من البدن بحظه من العبودية حتى يكون كما قال الرب سبحانه وتعالى صلاة ونسك كله كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء في الركوع لم نذكره خشع سمي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي ومخي لله رب العالم الحديث صحيح كل ذلك انحط في السجود نفس الكلام في خشوع المرء لله تعالى خشع سمي وبصري ودمي ولحمي وعظمي ومخي وعصبي لله رب العالم والسجود سر الصلاة وركنها الأعظم وخاتمة الرتعة أفهم هذا الكلام حتى إذا سجد فهم هذا المعنى عن الله وتحقق به عندما أسجد يفهم ماذا يعني السجود وماذا يعني حيئته هذه في بين يد الله تعالى تنظر إلى الملك جل وعلا وإن الله تعالى يوجه وجه يجعل وجهه إلى وجه عبده في السلام ما لم يلتفت سبحانه وتعالى لذلك فإذا تخيلت هذا المنظر وهو أن يكون العبد سجدا بين يدى الملك على هذه الهيئة التي نرى في السجود لله تعالى انظر ماذا يكون معناها يقول فهي سر الصلاة وركنها الأعظم وخاتمة الركعة وما قبله من الأركان كالمقدمات له ولهذا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد أقرب ما يكون نزلت بجسمك كله فكنت أقرب إليه كأن السجود لله تعالى هو العز ليس الزل يعني سجود ذل فيه عز المض لذلك يقول ولهذا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وأفضل الأحوال له للعبد حال يكون فيها أقرب إلى الله تعالى ولهذا كان الدعاء في هذا المحل أقرب إلى الإجابة هذه الأولى انظر إلى المعنى التالي يقول ولما خلق الله تبارك وتعالى العبد من الأرض كان جديرا بأن لا يخرج عن أصله بل يرجع إليه إذا تقاضاه الطبع والنفس بالخروج منه بمعنى أن العبد لو ترك لطبعه يعني كأنه يقول الجملة الأولى أن الله تعالى قد خلقه من التراب من هذا التراب وهذا التراب موضع التزلل الذي تطأوه الأقدام التزلل والخشوع الذي تطأه أقدام الناس فكان جديرا بالعدل أن يرجع إلى هذا الأصل وهو أصل التزلل والخضوع والخشوع وأن لا يخرج عن هذا الأصل وأنه كلما تقاضته نفسه وهواه أن يخرج عن هذا ويتكبر رجع زليلا إلى أصله الذي خلق من. واقفا به ساجدا به بين يدي الله تعالى لذلك يقول بل يرجع إليه يرجع إلى هذا الأصل والتزل والخضوع والخشوع والتصدع لله تعالى إذا, إذا تقاضه الطبع يعني إذا طلب منه الطبع أو فعل به والنفس أن يخرج عن هذا الحال عن الزل والانكسار والتواضع لله تعالى فإن العبد لو ترك لطبعه لو ترك لنفسه الأمارة بالسوء ولدعاوى نفسه لتكبر وأشر وخرج عن أصله الذي خلق منه ولوثب على حق الله تعالى من الكبرياء والعظم فنازعه فيهما لو ترك الإنسان رأيت منه هذا الكبر رؤية ورأيت رؤية النفس والعجب والتفاخر بنفسه وقوته وآماله وجاءه وسلطانه فكان ذلك كما يقول كأنه يسب على هذه العظمة والكبرياء لله لينازعه فيها والله تعالى يقول كبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني فيهما عذبته إلى آخر هذه المعاني التي ذكرناها يوما في خلق الكبر والطواب لذلك يقول هنا وأمر بالسجود خضوعا لعظمة ربه وفاطره وخشوعا له وتذللا بين يديه وانكسارا له فيكون هذا الخشوع والخضوع والتذلل ردا للعبد إلى حكم العبودية وأن يتدارك به ما حصل له من الهفوة والغفلة والإعراض عن الذي خرج من أصله يعود به إلى ذلك وأن يتدارك الغفلة التي أخذته عن هذا المعنى فتكبر أوراء نفسه أو رأى علمه أو عقله أو فهمه أو قوته أو ماله فقرجت نفسه بذلك سجدا فتدارك هذا النقص في التعبد لله تعالى فتدارك هذا النقص في خلقه وقوله وعمله وقلبه ليعود به مرة أخرى إلى عبدية الله تعالى ويتدارك ما حصل له من الهفوة والغفلة والإعراض الذي خرج به من أصله فتتمثل له حقيقة التراب الذي خلق منه وهو يضع أشرف شيء وأعلى وهو الوجه وقد صار أسفله هضوعا بين يدي ربي سبحانه وتعالى وخشوعا له وتذللا لعظمته واستكانة لعزته وهذا غاية خشوع الظاهر ليس خشوع في ظاهر البدن أكثر من هذا السجود هو أعلى درجات الخشوع في ظاهر الحال فإن الله سبحانه وتعالى خلقه من الأرض التي هي مذللة للوقت بالأقدام واستعمله فيها ورده إليها بعد أن يموت ووعده بأن يخرجه منها فهي أمه وأبوه وأصله وفصله وضمته حيا على وهرها وميتا في بطنها وجعلت له طهرا ومسجدا مسجدا وطهورا فأمر بالسجود الذي هو غاية خشوع الظاهر وأجمع العبودية لسائر الأعضاء فيعفر وجهه في التراب استكانة وتواضعا وخضوعا ليس له من نفسه شيء ولا من شيء ولا قوتي شيء ولا من, من ماله شيء ولا من شيء ولا بشيء ولا هو شيء ذلك يقول وإلقاء باليدين فريحا بين يد الله تعالى وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتق الأرض بوجهه قصدا يعني لا يقصد أن يتقي الأرض أن يضع بينه وبين الأرض شيئا بل إذا اتفق له ذلك فعله وإلا فقد سيّد في الماء والطين صلى الله عليه وسلم ورؤية ذلك في أجبهته المعظمة وأن فيه المشارف صلى الله عليه وسلم ولهذا كان من كمال السجود الواجب أنه يسجد على الأعضاء السبعة الوجه واليدين وضقبتين وأطراف القدمين فهذا فرض أمر الله به رسوله وبلغه لأمته صلى الله عليه وسلم ومن كماله الواجب أو المستحب مباشرة مصلاه بأديم وجهه واعتماده على الأرض حيث ينالها ثقل رأسه وكذلك بارتفاع سافله عن أعاليه فهذا من تمام السجود ومن كماله أن يأخذ ومن كماله أن يكون على هيئة يأخذ فيها كل عضو من البدن حظه من الخضوع لذلك إذا رأى الشيطان ابن آدم ساجدا لله اعتزل ناحية يبكي ويقول يا وإله يا أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فله النار ولذلك أثنى الله سبحانه وتعالى على الذين يخرون سجدا عند سماع كلامه وذن من لا يقع سيجدا عنده يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون لأذقان يبكون ماذا هو السجود الذي نسجده اليوم كما ترون ذلك يقول أثنى عليهم وذما ألا على من لا يقع ساجدا عند ذلك إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ولما علمت السحرة صدق موسى وكذب فرعون خروا سجدا لربهم فألقي السحرة ساجدين فكانت تلك السجدة أول سعادتهم وغفران ما أفنوا فيه أعمارهم من السحر كانت بداية السعادة والغفران لما ضيعوا فيه أعمارهم من السحر وما يخالف الله تعالى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 فأخبر عن إيمانهم بعلوه وفوقيته وخضوعهم, وخضوعهم له بالسجود تعظيما وإجلالا ولعلك عندما تسمع ذلك تحاول أن يمتلع قلبك من هذه المعاني التي تكون سببا لقربك من ربك ووسيلة لاستجابة دعائك لله تعالى ومعنى يظهر التواضع والإخبات والتزلل والانكسار الذي به ترفع الأعمال إلى الله وبه يصح القلب ويسلم وبه تطرد هذه الآفات والمرزولات من الأخلاق والصفات من القلب فيكون ذلك ملاذك الذي تلوز به إلى الله وتلجأ به إليه في كل ما يعن لك من سؤال وحوائج وطلبات في الدنيا والآخرة وأحوالك التي أنت فيها وتريد منها أن يعينك الله تبارك وتعالى عليها قد فتح لك هذا الباب وأنت تقصر فيه فلا أنت مقبت الله ولا أنت مقبل عليه ولا أنت قد فتح لك باب الدعاء فدعوته وطلبت منه ما ينقصك في هذه الحياة في أمور دينك ودنياك هو يقبل عليك وانت لا تفهم ولا تقبل ولا تحاول أن تطلب ما يكون سبب سعادتك وسبيل فوزك في هذه الحياة ويوم يقوم الأشهاد قد لك هذا الباب أيها المسكين السامع المتكلم لتدخل منه على الله تعالى ويكون سبب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 فالذي حق عليه العذاب هو الذي لا يسجد له سبحانه وهو الذي أهانه سبحانه وتعالى بترك السجود له وهذه هي الإهانة ومن ثم ترى ما أنعم الله تعالى عليك به من اكرام إذ أهلك لأن تسجد له وأهان غيرك بترك السجود له ففتح لك باب الإكرام منه سبحانه وتعالى أن أكرمك بذلك وفتح لك سبيلا لأن تزداد إكراما من الله تعالى وتكريما منه جل وعلا بذلك الإقبار الحق في هذا السجود الصحيح الذي ينبغي أن تفهمه على هذا الوضع الذي نشره إليه وأخبر أنه لا مكرم له وقد أهانه الله تعالى وهانه على ربه جل وعلا وقال تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال ولما كانت العبودية غاية كمال الإنسان هذه تحفظ كذا العبودية كمال غاية الإنسان في هذه الحياة الدنيا كمال غايتك التي تريد أن تصل إليها هي العبودية لأنها أشرف المنازل التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة وفي التنزيل وفي الإسراء وفي غيره سبحانه الذي أسرى بعد ذي وفي الدعوة لما قام عبد الله يدعوه إلى آخر أزل معاني التي ذكر الله تعالى تبارك الذي نزل الكتاب على عبده ليكون العالمين نزيرة فهي أكرم هذه المنازل التي إن حصلها المرء كان غاية كماله وقربه من الله تعالى الأمر التالي لعدل معنى وقربه من الله تعالى بحسب نصيبه من هذه العبودية يقول لك أنا مش ريب لي من ربنا وأنا مش حاسس وأنا مش كذا وأنا مش كذا هذا هو المعنى بحسب ما تحصل من العبودية بقدر ما يكون قربك من الله تعالى ومن ثم كانت الصلاة هذه المسألة المهمة يعيز بها يقول طب واحد عايز يعمل إحشاء أحواله يقول من ثم كانت الصلاة جامعة لمتفرق العبودية متضمنة لأقسامها فيها كل أنواع العبودية التي يمكن أن تكون سببا لكمال الإنسان وقربه من الله تعالى أجمعه والصلاة كانت الصلاة جامعة لمتفرق العبودية يعني جامعة للعبوديات المتفرقة في بقية الأعمال غير الصلاة متضمنة لأقسامها كانت أفضل أعمال العبد بالتالي وكان منزلتها من الإسلام بمنزلة عمود الفسطات منه وكان السجود أفضل أركانها الفعلية وسرها الذي شرعت لأجله وكان تكرره في الصلاة أكثر من تكرر غيره وجعل خاتمة الركعة وغايتها كأنه يقول المرء بذلك كله وقف وقرأ وداع وركع ورافع إلى أن ختم ركعته بما يكون من من أحسن الختم وأكمل ركعته على أحسن ما يكون الإتمام بهذا السجود الذي يقول فيه شرع فيه من السناء ما يناسب حال العبد مع ربه فقال سبحان ربي الأعلى فهو أفضل ما يقال فيه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم وكان وصف الرب بالعلو في هذا الحال في غاية المناسبة لحال الساجد فهذا الساجد الصاقط يقول سبحان ربي الأعلى لذلك يقول في غاية المناسبة لحال الساجد الذي قد انحط إلى السفل على وجهه فذكر علو ربه في حال سقوطه وهو كما ذكر عظمته في حال خضوعه في ركوعه ونزه ربه سبحانه وتعالى عما لا يليق به مما يضاد عظمته وعلوه ثم لما شرع السجود بوصف التكرار لم يكن بد من الفصل بين السيدتي ففصل بينهما بركن مقصود رفعنا من السجود علمنا هذا المعنى الإقبال والانكسار والفضوع وعبودية كل الجوارح لله تعالى والدعاء والقرب من الله علمنا بهذه الحالة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي تذكرون شلحناه في الزمان الماضي أيضا وهو قوله أعني على نفسك بكسرة السجود لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسلمي أهل الصفة أن يكون رفيقه في الجنة قال أبن نبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وأبن هذلك قال لا إلا ذلك لا يريد إلا أن يكون رفيقه في الجنة الله عليه وسلم قال أعني على ذلك وكثرة السجود وكثرة الصلاة وهذا المعنى ينبغي أن يكون حضراً إذن في أحوال إصلاح النفس والقلب مع الله تعالى وهو أنه يعين نفسه على هذه الدرجات العالية من القرب من النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة السجود بكثرة الصلاة يعني بأن يكسر من الركعات الممتلئة بهذا السجود الذي يمجد فيه الرب يخضع فيه للرب الذي يظهر فيه تزلله ويظهر فيه خضوعه وانكساله ويقترب به من ربه فكل سجده يرفع بها درجة ويحط بها عنه خطيئة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك قال الله تعالى واسجد واقترب واسجد واقترب واسجد واقترب ذلك فهي درجاته في هذا القرب الذي بيّن الله تعالى قرب العبد من الله وقرب العبد من النبي صلى الله عليه وسلم في الدرجة لذلك استفدت هذه المعاني التي تجعلك قد عرفت طريقا بباب الله تعالى تعظمه به وتخشع له به وتتوضع له به وتنكسر له به إذا به يكرمك بهذا الطريق وأرفع درجتك ويعلي قدرك عند الله تعالى كما ذكرنا في الآية ومن يهن الله فما له من مكرم وتعلمت حينئذ كلما ضاقت عليك قد شرع لك باب قريب للدعاء إلى الله تعالى تستطيع منه بإكسار هذه السجدات أن تدعوه وواقفا ببابه قريبا منه متزللا له باكيا عند سجودك له سبحانه وتعالى عند تلاوات الآيات قررت سجدا ليكون لأ ذلك أقرب إلى استجابة هذا الدعاء وعلمت أن كل الأدعية التي تود أن تدعو الله تعالى بها لا تكبر على الله تعالى وليس هناك كبير ولا كثير على الله تعالى من هذه الأدعية فالله أكبر وهو أكثر وهو أعظم جل وعلا وأنت الإنسان الفقير الذي لا تسوي شيئا في ملكوت الله تعالى تدعوه ويقترب منك يحقق لك كل ما تدعوه لو أن الإنس والجن دعوا ربهم وكل أعطاه مسألته ما نقص في ملكه شيء سبحانه وتعالى واضح ذلك ننتقل إلى جلسة بين السيدتين يقول ولما شرع السجود مكررا كان ينبغي أن يفصل بينه ففصل بينه بهذا الركن الجميل وانظر إلى حال المرء المؤمن في هذا الركن يقول ففصل بينهما بركن المقصود شرع فيه من الدعاء ما يليق به ما يليق بهذا الركن ويناسبه وهو سؤال العبد المغفرة والرحمة والهداية والعافية والرزق كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الزك اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني وعافني هذه الأدعية كانت أدعوه بها صلى الله عليه وسلم ذلك يقول إمام القيم هنا فإن هذه أي الأدعية تتضمن جلب خير الدنيا والآخرة جلست كما سيبين معنى هذه الجلسة وهي أن تجلس جاثيا على ركبتيك في حضور الملك وتقول له التحيات لله كما سيذكر بعد ذلك يقول فإن هذه الأدعية تتضمن جلب خير الدنيا وخير الآخرة وأنت كما ذكرنا محتاج لخير الدنيا السائل والمتكلم والسامع ودفع شر الدنيا والآخرة فالرحمة تحصيل الخير والمغفرة تق الشر والهداية توصل إلى هذا وهذا والرزق اعطاء ما به قوام البدن من الطعام والشراب وما به قوام الروح والقلب من العلم والإيمان يعني الرزق نوعان كما ذكرنا في اسمه الرزاق الرزق الذي يقوم به البدن والرزق الذي يقوم به القلب والروح وهو الإيمان ومعرفة الرب سبحانه وتعالى وفتحات الإله جل وعلا على قلوب عبيده بمعرفته والطمأننة إليه والسكين والضحم وبقية هذه المعاني التي هي من رزق الله تعالى هذا الرزق الذي هو أهم من رزق البدن لذلك يقول وجعل الجلوس محلا لهذا الدعاء لما تقدمه من رحمة الله والثناء عليه والخضوع له فكان هذا وسيلة للداعي ومقدمة بين يدي حاجته فهذا الركن مقصود والدعاء فيه كذلك فهو ركن وضع للرغبة وطلب العفو والموفرة والرحمة قد علمت ذلك إذن وجلست تطلب من ربك رزقك ويتطلب من المغفرة وتطلب منه العفو وتطلب منه الجبران أن يجبرك ولا يردك كثيرا يعني مكسورا يعني بل يجبر خاطرك ويعطيك سبحانه وتعالى يمنحك ويرزقك ويعفو عنك ويغفر لك إلى آخر هذه المعاني التي يتضمنها الدعاء في هذا الركن كما يقول الشيخ فإن العبد لما أتى بالقيام والحمد والثناء والمجد لله تعالى ثم ركع فأتى بالخضوع وتنزيل الرب وتعظيمه ثم عاد فرفع عاد إلى الحمد والثناء ثم كمل ذلك بالسجود وهو غاية التذل والخضوع والاستكانة بقي أن يسأل حاجته بقي أن يعتذر لربه عما عم فعل وأن يتنصل له منه سبحانه وتعالى من ذنوب ومعصيه بقي بعدما فعل ذلك نسنا والخضوع والتزلل وإظهار العظم لله والعلو وبقية هذه المحامد العظيمة لله تعالى وهو منكسر له فيها متزلل له بها متواضع له نازل به على الأرض له سبحانه وتعالى قام بعد ذلك يقول أي ربي اعطني فكان لائقا بهذا الحال هو هذه العطايا من الله تعالى في الرزق والمغفرة والعفو والجبران إلى آخر ما ذكر يقول بقي سؤال حاجته بقي أن يسأل المرء حاجته من ربه جاثيا على ركبتيه كهيئة الملقي نفسه بين يدي سيده جلس على ركبتيه أمام الملك يطلب منه بعد أن قدم له كل وسائل المتح والثناء والتزلل والخضوع جلس جاثيا على ركبتيه يقول كهيئة الملق نفسه بين هدي سيده راغباً راهباً معتذراً إليه مستعدياً إليه على نفسه الأمارة بالسوء يعني يطلب منه أن يعينه على نفسه الأمارة بالسوء ويطلب ويطلب, ويطلب وكان هذا الركن كما يقول الإمام القيم كان هذا الركن الأركان التي يطيلها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يطيلها في مرة حتى قال الصحابة لقد أوهم صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه نسي صلى الله عليه وسلم عليه من طول ما كان يدعو هذه الأدعية قالوا حتى ظننا أنه أوهم نسي وأخذ يطيل كما ذكرنا ثم كبر فسجد صلى الله عليه وسلم ثم شرع, شرع له تكرير هذه العبودية مرة بعد مرة إلى إتمام الأربع يعني كل سجدتين يشرع له هذه العبودية في نهاية الركعة كما شرع له تكرير الذكر مرة بعد مرة لأنه أبلغ في حصول المقصود وأدعى إلى الاستكانة والخضوع لأن الإنسان إذا قال لماذا يتكرر ذلك؟ قال لأن ذلك هي العبودية أنه تتكرر حتى يكون هذا التكرار سببا في رسوف هذه المعاني في القلب وخروج هذه الأدعية والذكر والسناء من القلب موقنا بها مقبلا بها على الله تعالى فاهما لها وحتى يأخذ الجسم واللسان والعين والسماء كل ذلك يأخذ حفظه من تكرار هذا التعبد فإن فاته شيء عوضه فإن فاته شيء عوضه حتى إذا انقضت الصلاة استغفر على تقصيره فيها من أولها إلى آخرها ذلك يقول أبلغ في حصول المقصود وأدعى إلى الاستكان والخضوع فلما أكمل ركوع الصلاة وسجودها وقراءتها وتسبيحها وتكبيرها شرع له أن يجلس في آخره صلاته جلسة المتفشعة المتذلل المستكين جاثيا على ركبتيه ويأتي في هذه الجلسة الركعة تكررت بأخر رأس قلنا تكررت أربع مراتين ثلاث مرات أربع مرات جاء الدور على الجلسة الأخيرة جلسة التشاهد تحيات في آخر الصلوات يقول شرع له أن يجلس في آخر صلاته جلسة المتفشع المتذل المستكين جاثيا على ركبتيه ويأتي في هذه الجلسة بأكمل التحيات وأفضلها أيو غضا عن تحيات المخلوق للخالق الذي يجسو بين أداء الملك ويحييه بتحيات الملك وغير ذلك مما يحيي به الناس عظماءهم في القديم والحديث يقول ما إذا واجهه أو دخل عليه إذا دخل على الملك وجاسه بين ركبتيه بعد أن يدخل إليه يركع أو يسجد ثم يجس على ركبتيه ليحييه بهذه التحية ماذا الآن إلى الآن موجود مع المخلوقين أقول فإذا فإن الناس يحيون ملوكهم وأكابضهم بأنواع التحيات التي يحيون بها فبعضهم يقول أنع صباحا وبعضهم يقول مثلا لك البقاء والنعم أو أطال الله بقاك أو تعيش ألف عام أو بعضهم يسجد للملك ثم يسلم فتحياتهم تتضمن ما يحبه المحيا به من الأقوال والأفعال المشيكون يحيون أصنامهم قال الحسن كان أهل الجاهليات يتمسعون بأصنامهم ويحيونها قائلين ذاك الحياة الدائمة فلما جاء الإسلام أمروا أن يجعلوا أطياب تلك التحيات لله تعالى والتحية معنى القديم التحية بمعنى الملك ومعنى التحية أنه يدخل عليه بالتحية الملك لك البقاء وما يترتب على معنى الملك التحية بالبقاء وكذا وكذا مما أذكرون فقال هنا الشيخ لك التحية أزكاها وأفضلها لله تعالى فالتحية هي تحية من العبد للحي الذي لا يموت وهو الذي لقنه سبحانه وتعالى أن يقول ذلك له عندما يدخل عليه فكأنه لقنه أعظم ما يكون من التحية فحالك عندما تقول ذلك أنك تعظم ربك أعظم تحيات تحيي بها سبحانه وتعالى لأنه هو الذي أمر بأن تكون تلك تحيته وما أمر به هو أعظم الأمر وأعظم التحية التي ليس بعدها تحية والملاحظ الذي يفهم هذا المعنى يفهمه في قوله سبحانه وتعالى صلوا عليه وسلموا تسليما كان المعنى أن تقول صلى صليت عليه وسلم. وإنما لم يتركها الله تعالى للإنسان بل قال كيف نصلي عليك قالقولوا اللهم صلي على محمد بمعنى أنه رد الصلاة إليه هو حتى تكون الصلاة كاملة لم يترك للعبد أن يصلي عليه بما شاء بل رجع ذلك إلى الله هو نفسه الذي يعلمك كيف تصلي فرجعت الصلاة إلى الله تعالى لأنها أفضل الصلاة فتفهمت دي نكمل الكلام فإنها ولا يستحق أحد هذه التحيات كلها التي ذكرنا إلا الحي الباقي الذي لا يموت ولا يزول ملكه وكذلك الصلوات تحيات كلها لله الصلوات كلها يعني سواء الصلوات على المعنى الظاهر بمعنى الصلاة أو الصلوات بمعنى الثناء بإذا بك تقول التحيات كلها لله الثناء كله له سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك الطيبات كلها له أسماءه طيبة أسماءه الحسنى صفاته العليا أفعاله كل ذلك طيب وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا هو الطيب رب طيبين سبحانه وتعالى فكل شيء إذن له جل وعلا تحية وثناء وطيبا كما يذكر في كل شيء هو أهل ذلك سبحانه وتعالى فإذا قلت ذلك أتبعتها بالسلام على النبي والصالحين والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم حين ذلك فتح لك باب الدعاء مرة أخرى انظر إلى كلام الشيخ يقول والصلوات فإنه لا يستحق أحد هذا الصلاة إلا لله عز وجل والصلاة الغيره من أعظم الشرك والطيبات كذلك له هي صفة موصوف المحزوف أي الطيبات من الكمال والأفعال والأسماء والصفات وكل شيء هي لله تعالى عندما تقول والصلوات لله كلها والطيبات أي الطيبات من الأفعال والأقوال والأسماء والصفات كل ذلك الطيب لله تعالى فهو طيب وأفعله طيبة وصفاته أطيب شيء وأسماؤه أطيب الأسماء واسمه الطيب سبحانه وتعالى ولا يصدر عنه إلا طيب ولا يصعد إليه إلا طيب ولا يقرب منه إلا طيب سلام عليكم طبط فدخلوها لا يقرب منه ولا يجاوره في جنته إلا طيب وإليه يصعد الكلم الطيب وفعله طيب وعمله طيب والعمل الطيب يعرض له فالطيبات كلها له ومضافة إليه وصادرة منه ومنتهية إليه سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وفي حديث رقية المريض الذي رواه أبو داود وغيره أبو داود وغيره أنت رب طيبين ولا يجوره من عباده إلا الطيبون كما يقال لأهل الجنة سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وقد حكم سبحانه وتعالى شرعه وقدره أن الطيبات كذلك للطيبين والطيبون للطيبات فإذا كان هو سبحانه وتعالى الطيب على الإطلاق فالكلمات الطيبات والأفعال الطيبات والصفات الطيبات والأسماء الطيبات كلها له سبحانه وتعالى لا أستحقها أحد سواه ومن ثم كان ينبغي أن يكون المرء الذي يريد أن يدخل على ربه واجسه بين يديه على ركبتيه وأن يدعوه أن يكون على هذه الحالة من الطيب أن يكون طيبا كذلك. لأنه لا يدخل عليه إلا أن يكون طيبا وهذا أهم شيء يطلبه المرء أن يكون على هذا الحال الحسن ليكون مستحقا لأن يدخل على الطيب وأن يدعوه سبحانه وتعالى يقول بل ما طاب شيء قط إلا بتطييبه سبحانه وتعالى فطيب كل ما سواه من آسار كونه طيبا ولا تصلح هذه التحيات الطيبة إلا له ولما كان السلام من أنواع التحية كذلك وكان المسلم داعيا لمن يحييه وكان الله سبحانه وتعالى هو الذي يطلب من السلام لعباد الذين اختصهم بعبوديته وارتضاهم لنفسه شرعا أن يبدأ بأكرامهم عليه صلى الله عليه وسلم وأحبهم إليه وأقربهم منه منزلة في هذه التحية بالسلام والشهادتين التي هما مفتاح الإسلام فشرع سبحانه وتعالى أن يكون ذلك خاتمة الصلاة فدخل فيها المرء بالتكبير والحمد والثناء والتمجيد وتوحيد الرضوبية والإلهية وختمها كذلك بالشهادة الله تعالى وبأن محمد عبده ورسوله وشرعت هذه التحية وسط الصلاة إذا ذادت على ركعتين تشبيها لها بتلك الجلسة بين السجدتين وجعلت كلمات التحيات في آخر الصلاة بمنزلة خطبة الحاجة أمامها فإن المصلي إذا فرغ من صلاته جلس جلسة الراقب إلى الله الراهب منه يصطعطي من ربه يعني يطلب من ربه العطاء مما لا غنى له به عنه سبحانه وتعالى فشرع له أمام طلب العطاء شرع للعبد وهو يريد أن يطلب من الله عطاءه سبحانه وتعالى شرع له تلك الكلمات الطيبات التحيات مقدمة بين أدي سؤاله بين أدي سؤال الملك تعظمه تقول له هذه التحيات والتحيات والتحيات الطيبات والصلوات اعطني لكونك كذا وكذا مما ذكرنا من هذه العظمة وهذا السناء وهذا المجد وهذا الطيب الذي يشكره وتتبعها بالصلاه على من نالت امته هذه النعمه على يديه صلى الله عليه وسلم ونالت سعادتها كذلك على يديه فكأن المصلي بعد أن أثنى على الله يتوسل إلى الله تعالى بعبوديته وبالسناء لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة وبالسلام عليه ثم يدعو ربه بعد ذلك ثم قيل له تخير من الدعاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ينتهي من التشاهد ثم قال تخير من الدعاء ما شئت يتخير حينئذ من الدعاء من خير الدنيا والآخرة إذ ذلك محل الدعاء المقبول بعد هذا السنة وصل على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما ذكرنا في هذه الأحوال الحسنة في الصلاة التي ينبغي أن نصححها على صلاتنا اليوم التي نصلي يقول ثم قيل له تخير من الدعاء أحباه إليك فذاك الحق الذي عليك وهذا الحق الذي لك قد أديت ما عليك إن كان قد أدى وهذا الذي لك وشرعت الصلاة على آله صلى الله عليه وسلم تكميلا لقرة عينه بإكرام آله والصلاة عليه وأن يصلى عليه وعلى آله كما صلي على أبيه إبراهيم وآله والأنبياء كلهم بعد إبراهيم من آله وبالتالي إذا فهمت هذا المعنى علمت أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هي أعظم صلاة على أعظم مخلوق يعني لما علمت أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله كما صلى على إبراهيم وآله فإن النبي من آل إبراهيم عليه السلام وبالتالي بقية الأنبياء من آل إبراهيم وكأن النبي صلى الله عليه وسلم حاذ الصلاة على إبراهيم وعلى جميع الأنبياء وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وآله فكانت كل هذه الصلاة له هو صلى الله عليه وسلم يعني الصلاة على إبراهيم وآله يدخل في همن النبي صلى الله عليه وسلم فكانت أعظم صلاة فجعلت هذه الصلاة على إبراهيم وعلى آله يعني على إبراهيم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كل الأنبياء من آل إبراهيم كل ذلك لذا به على النبي صلى الله عليه وسلم وآله فكانت عظمة صلاة عليه صلى الله عليه وسلم فلهذا كان هذه الصلاة أكمل أكمل ما يصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وأفضل فإذا أتى بها المصلي أمر أن يستعيد بالله تعالى من مجامع الشر كله فأنتهيت من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن تستعيذ بالله تعالى من مجامع الشر كله فإن الشر إما عذاب الآخرة وإما سببه فليس الشر إلا العذاب وأسبابه والعذاب نوعا عذاب في البرزخ وعذاب في الآخرة وأسباب العذاب الفتنة وهي نوعان كبرى وصغرى فالكبرى فتنة الدجال وفتنة الممات والصغرى فتنة الحياة التي يمكن تداركها بالتوبة بخلاف فتنة الممات وفتنة الدجال فإن النفطون فيهما لا يتدارك ومن سمى شرع له هذا الدعاء يومين يعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة الناحية وممات ومن شاذف فتنة المسيح الدجال ثم شرع عليه من الدعاء ما يختاره من مصالح دنياه وآخرته والدعاء في هذا المحل قبل السلام أفضل من الدعاء بعد السلام هذا مطلوب بالمطلوبات الجميلة التي تفهم هذا الدعاء بعد السنة على الله تعالى بهذه الأمور كلها كان الدعاء أقرب إلى الإجابة فكان الدعاء قبل السلام أفضل من الدعاء بعد السلام بعد خروج من الصلاة ذلك يقول هو الدعاء في هذا المحل أفضل من الدعاء بعد السلام وأنفع وهكذا كانت عامة أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت في الصلاة من أولها إلى آخرها فكان يدعو في الاستفتاح أنواع من الدعاء وفي, أنواع وفي الرافع من الركوع أنواع من الدعاء وفي السجود كذلك وبين السجدتين كذلك وفي التحيات كذلك وعلم الصديق رضي الله عنه دعاء يدعو به في صلاته وعلم الحسن بن علي دعاء القنوت في الواتر وكان إذا دعا لقوم أو على قوم جعل دعاءه في الصلاة بعد الركوع صلى الله عليه وسلم ومن ذلك أن المصلي قبل سلامه لا زال يناجي ربه سبحانه وتعالى ويدعوه في هذه الجلسة التي ذكرنا فيها بين يد الملك تحيات والصلوات والطيبات والسلام على النبي والتوسل به بالسلام عليه وبالإيمان به صلى الله عليه وسلم ومن ذلك أن المصلي قبل سلمه في محل المناجاة والقربة بين يدي ربه فسؤاله في هذا الحال أقرب إلى الإجابة من سؤاله بعد انصرافهم بين يديه سبحانه وتعالى وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع فقال جوف في جوف الليل الآخر وأدبار الصلوات المكتوبة ودبر الصلاة هذا ما يميل له ابن القيم وابن تيمية على أحد التفسيرين في دبر الصلاة أن دبر الصلاة جزء منها دبر الشيء جزء من الشيء يعني فدبر الصلاة جزءها الأخير كدبر الحيوان كدبر الحيوان والحائط وقد يرادوا بدبرها ما بعد انقضائها ولكن بقرينة كما يقول يسبحون الله ويحمدونه ويكبرونه دبر كل صلاة دبر كل صلاة 33 هذا الدبر بعد الفراء وأما قبل الفراغ فيعتبر الدبر فيها وهو من أسماء التي أسماء الأدعية يعني التي يرجى إجابتها من الله تبارك وتعالى ثم ختمت الصلاة بالتسليم وجعل تحليلا لها يخرج به المسل كما يخرج بتحليل الحاج منه وجعل هذا التحليل دعاء للإمام لمن وراءه بالسلامة التي هي أصل الخير وأساسه شرع لمن وراءه أن يتحلل كذلك بالسلام يعني بالسلام من أن ينقص من صلاته شيء يخرج منها على أحسن حال وأن يخرج منها سالما أفضل مما دخل فيها إلى آخر المعاني فكان تحريمها التكبير الجامع لإثبات كل كمال للرب وتنزيه عن كل نقص نوعي وإفراده بالتعظيم والإجلال وتفاصيل الصلاة وأقوالها إلى آخره كلها تفصيل لمضمون الله أكبر وما جاء بالتحريم المتضمن للإخلاص والتوحيد لله تعالى وهذا التحليل هذا التكبير المتضمن للإخلاص والتوحيد وهذا التسليم هو المتضمن للإحسان والتسليم لهو لإخوانه فافتتحت بالإخلاص واختتمت بالإحسان هذه المسألة من أهم مسائل الدين كما ذكرنا ليس حيصح صلاته وينظر إلى هذه المعاني التي ذكرت فيها نحتاج أن نجاهد أنفسنا على هذه المعاني وأن نذكرها مرة أخرى أن نعيدها وأن نكررها حتى تثبت هذه المعاني في القلب وتكون هذه المعاني سببا عظيما من أسباب إصلاح النفس والإقبال على الله تعالى وإتقال هذه الصلاة وإكمالها الإكمال الذي يرى المرء بعد ذلك قرة عينه فيها ويرى بها تخفيف ذنوبه وأثقاله ويرى بها إقباله على ربه واستجابة دعائه ويرى بها اكرام الله تعالى له ويرى بها احسان أفلاقه وتزلله وتوضعه وخشوعه الذي به تكمل له معاني العبودية التي خلق من أجلها واضح أخي بيسأل عن توضيح الأمور التي ينبغي أن نتهيأ بها قبل الدخول في الصلاة حتى نستطيع أن نحقيق شيئا من هذه المعاني التي شرحتهم في الصلاة ان شاء الله يعني بعد درس السلساء ان شاء الله قد قرر أن يكون درس التزكية الذي في يوم الاثنين التزكية والجدول المحاسبة ومتابعة الأشخاص على الطبيعة سوف ينقل إن شاء الله تعالى إلى درس السلساء بعد العشاء بحيث يكون بعد العشاء إن شاء الله في كل أسبوع جزء من هذه المقدمات في التزكية من هذه المعاني في معاني تزكية النفس تحقق بهذه الأخلاق والأعمال التي تشرح ثم تكون المتابعة لجداول المحاسبة على الطبيعة مع إخواننا من شاء يعني أن أتابع معه هذه الأمور كما كنا نتابع يوم الاثنين إن شاء الله تعالى هذا بعد درس السلساء إن شاء الله في سؤال فقه واحد يقول ما الحكم في نر التي أسقطت جنينها بعد أربعة أشهر متعمدة هذه تذهب إلى لجنة الفتوى تذهب إلى لجنة الفتوى لأن لجنة الفتوى تقدر الدين في مثل هذه الأمور هذا تقدير يتغير باستمرار فأنا لا أعرف التقدير الآن فيمكن لها أن تذهب إلى لجنة الفتوى لتقدر لها ما عليها هذه المسألة وهذا الشخص يقول من رأى متبرجة وقال لها وهو لا ينظر إليها هذا لبس محرم وسيء فما رأي الشرع مش عارف تقول له عرفت ان هي متبرجه ازاي انت ما هي وقعت يعني قدرا يعني في اتجاهك وبعدين انت يعني صرفت بصرك كما هو الحديث وعايز تامرها أو تنهاها نازل مساله لا شك مترتب عليها فتنة ضخمة لا لانبغي لاحد أن يعرض نفسه لمثل ذلك ابدا اللهم صل على سيدنا محمد النبي وزوجهه امه المؤمنين مذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا وجعلوا حجة لنا لا علينا اللهم علمنا ما انفعنا انفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار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 اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك وهزم أعداءك أعداء الدين وهم هزمهم وزلزلهم يا رب العالمين وربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قوة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ومصل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين ذريته وأهل بيته وصليت على آل إبراهيم إنك حميد مجد